كأنهم بنيان مرصوص وإذ قالوا سالقومه يا قوم لما تؤذونني وقد تعلمون وقد تعلمون أنني رسول الله إليكم. فَلَمَّا أَزَاغُ أَزَاغَ اللَّهُ قُلُوبَهُمْ وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الْفَاسِقِينَ وَإِذْ قَالَ عِيسَى بْنُ مَرْيَمَ يَا بَنِي إسْرَائِيلَ إِنِّي رَسُولُ اللَّهِ إلَيْكُمْ إِنِّي رَسُولُ اللَّهِ إلَيْكُمْ مُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهِ مِنَ التَّوْرَاتِ وَمُبَشِّرًا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 والله لا يهدي القوم الظالمين يريدون ليطفئن نور الله بأفواههم والله متم نوره والله متم نوره ولو كره الكافرون هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره